ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فذنا رحمة من الله من تلهم ولو كنت فضا غليط القلب لن فضوا من حولك فاعك عنهم والتغفر لهم وشاورهم في الأمر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 وَمَن يَقُل الْيَأْتِي بِنَا غَلَّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَتَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَذِسَ قَطِنٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم قل هو من عند إن الله على كل شيء قد